Scroll, <inslli> <etm�>. <sup> S kann Vertinee? Allora,ік quê. Şanıza mevillerry, Massol — طعمو كان الجبان وبتا Əl-i ləyək ələk ələk ələk əzəb zamanı mənalı kəndar. Bəs nə deyir qulun? Təzrif qulun multim, Beast- Jaz! लगा अब है के बोल रहा है امم <تصرف> <تصرف> <متحدث> الله Thank you. Mm -hmm. That's what I want to see. That's what, I'm That's what Mm-hmm. <laughs> انك كان في مصاعب شديده كثيرا الله اكبر كثير الناس طلع الناس الحمد لله رب العالمين وارني عيني من كان صار له وهر الناس الله Gəncəl! لسا بالمدير ولا عملنا كلام لسه بالليل على الخط واو عامن ما او واو ين او فينا عند الدين دي احنا عم نخدم والله في حبيب. حبيب. تجنب ان انا ده كله من عند الله خلينا ايه نورك علينا اول من نور النبي ده دي يعني يعني هذا هو اللي ندخل وحدوه نتاعك راسك لله الحمد منين هورجت الماتين ən reləcər anyan qabald fungan Iq. but <laughs> that Nur-u şirin mərufum Nur-un سُمِّرَ لَا كُلِينَ طايلة، Oh, my God. və Allah. Ha oldu səhv oldu. honor <laughs> Məsəbər nəyəm. <forcé certains> All And... النبلة. هل كده على النبلة. نعم. نحاجة بلا ثلاثين. طلع على